ذانك هو الفوز العظيم يا ايها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وناواهم جهنم وبئس المصير يحب يَقُولُونَ كَلِمَةَ كُفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِذْلَالِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا لَقَمُوا إِلَّا أَن أَمْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ يتو خَيْرًا لَهُمْ وإِن يتولوا عذبههم الله عذابا اليما في الدنيا والاخرة وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد لَن نصدقن لَن نصدقن ولن نكون من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعرضهم نفاقا قَوْلُهُمْ وَعْدُهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَوْعِدُهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِي وَتَوَعَيْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُون مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ